وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَهُ أَظْهَرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّئِي أن بلى إن ربه كان به فَلَا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون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 وعملوا الصالحات لهم أجر غير